الذي أنقض ظهرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا فان العسر يسرا ان إن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فنصب وإلى ربك فرغب وإلى رب